يستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيهم ازدجر حكمه بالغه فما تون نذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر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 ذَّبَت قَبلَهُم قَم نوح فَكَذَّبُ عَبدَن وَقالَاوا مَجْونُ وَزدُجِر فَدَا رََّهُأَ مَْلُوبُ فَهن تَصِر فَتَحن أَبْ وَابَ السَّمَ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 فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر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 وَلَقدَدأَ ذَرَغُم بَطُشَتَنَ فَتَمَا رَووبٍ نُذُرب وَلَ قَدرَ وَدُوه عَن ضَيفِهِ فَطمَسن أَعيَم فَذُوكُ عَذَابِي وَنُذُررب وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَأَخْفَى رُكُمٌ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ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 وكل صغير وكبير مستصر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر